بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري, تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا, قالوا الذي أزقنا من قبل وأتوب إلى تشافها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيل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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهدى الله بالبعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على ان يا ما لا تعلمون وان ما ادى كلها سمعوا دعهم على الملائكه فقال فقال ان اسْمَائِهَا أُولَئِكَ قُلْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قالوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا اسمائهم قال قال ألم قل لكم إني أعلم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابن اصرى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا وكلا منها غدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض نادوا ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحي فتلبى آده من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع فَمَنْ تَبِعَهُ دَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أُلَاءِكَ أَصْحَابُنَا لَرِهْمٍ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي وفو يندئوا في باثكم وان يا ترهبون بما انزل تصدق لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا اول كافل ولا تشتروا أنا قليله وإياه الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياه كن عبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع لا سبِلِ الْفِرْرِ وَتَأْصُونَ فُسَكُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّدَاقِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ على عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يظنون أنهم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 وَتَأْتِي يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَئْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا لَفِرَعُونَ وَآتُونَ وَآتُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى خذتم ثم تخذتم العجلام يا بعدي وأنتم ظالمون ثم فولناكم يا بعدي ذلك لعلكم, لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ فَتُوبُوا, فتوبوا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 فأخذتكم الصاعقة وأتمت غورون ثمبعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وضلنا عليكم الغمام وأزلنا عليكم المن و السلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم غدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حكمة يغفر لكم خطاياكم